سورة أنزلناها وفرطناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما مِنَ من المؤمنين الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك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 الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله فإن الله غفور رحيم والذين يرون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهدت أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرق عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله اشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله, ولولا فضل الله عليكم ورحمته أن الله تواب حكيم.